بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والرسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد قال المولف رحيمه الله تعالى الدرس الحدي عشر اقتعديته قال ابن مالك قوله فهب لي من لدنك وليا ومعنها إذا صار معنى الفعل إذا نحول به قال الثاني الصيرورة نحو قوله لجول الموت وابنون الخرابي منسوب لعلي بن طالب رضي الله عنه وأوله لهما له ما له وكلكم يصير إلى ذهابي ذو الموت ابن الترابي وكلكم يصيروا إلى ذهابي وقاعت أيضا برواية له ملك ينادي, ينادي كل يوم لذو الموت ابنه الخرابي ولو سمى يظلهم العاقبة ولو من, من المعال وسيأتي الكلام عليها الثالث عشر أتعقب سيأتي التعقب قولهم يا, يا للماء يا للماء ويا للعشب اذا تعقبوا من كهرته ومن ذلك يقول الشاعر شباب وشيب افتقار وذله فلله هذا الدهر كيف تردده يعني تعجب من هذا من تباين الحال انه احسن وقت ورجل النواح انا الرابع عشر التبليغ ولا من التبليغ هي القارته القارته اسمها القارته اسمها سامعي قولا او ما في معناه نحو قلت له تجر السامع للقول او ما في معنى السامع للقول يعني المخاطب مثلا المخاطب بالتفسير والبيان والإذن قاله ما في معنى حقلت له وفسرت له وأذنت له وبينت له واضحت له وشرحت له وهيأت له فهم المعنى كل هذه معنى قال الخامس عشر أن تكون بمعنى إله لانتهاء الغاية قوله تعالى سقناه لبلد ميت هي إحل محلها إلى أي إلى بلد بأن ربك وحالها اليها وهو كثير والله التي بمعنى إله تفيد الانتهاء لكن تفيد الانتهاء عن قرب ويسر بأن ربك او حالها يعني أوصل إليها هذا الوحي والإيماء بيسر سهولة وسقناه لبلد الميت ساق الله المطر للبلد المحتاج إليه وهو الميت بيسر وسهولة وسرعة وسرعة يعني في موضعه في وقت سبحانه وتعالى سوق هذا الأمر فهي بلاغه عظيمة فيها بلغة عظيمة قال أستاذها قال بعي أو حيلها وهو كثير السلس عشر أن تكون بمعنى في الضرفين قالوا قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي في حياتي يعني الحياة الدنيا والظهر المعنى لاجل حياتي يعني الحياة الآخرة ومن ذلك قوله تعالى ونضع الموسم القصة اليوم القيامة أي في يوم القيامة على السابع عشر تكون بمعنى عن وهي اللوم الجره اسم من غاب حقيقة وحكما عن قول قائل متعلق به يعني هي التي تجر الغائب أو ما في منزله الغائب الغائب في الحقيقة الغائب في الحكم وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه أي وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا قالوا عنهم لو كان خيرا ما سبقون إليه أي عن الذين آمنوا وقلوا الشاعر كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدنا وبغيا أن إنه اللدميم كظائر الحسناء قلنا لوجهها أي قلنا عن وجهها وأخبرنا عن وجهها حسدا هذا مفعول لأجله حسدا مبغيا لماذا قلنا هذا القول وهي حسنه يعني لحسدهم وبغيهم إنه لدميم إنه لدميم البيت لابي الاسد دؤلي ويروى يعني حسدا وبغضا وحسدا وبينا فهذه وقال الذين كفروا عن الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقون اليه يعني نزلوهم منزله ماذا الغائب منزله الغائب وهم أمامهم مخاطبون والغائب حقيقة هي ماذا هي مثال هذا البيت كضرائر الحسناء قلنا لوجيها يعني وجهاً، بغير حضورها، بغير حضورها، وإلا لو كانت موجودة، لكان نظر العيان يكفي عن الوصف اللسان، لكن هي غائب، هي غائبة. كالضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبائيا انه لدميم وقيل الله في ذلك التعليل اي من اجل الذين امنوا وقد اطلق بعضهم في ورود اللام بمعنى عنه ولم يخصه بان يكون بعد القول وصار العرب لقيته كفه لكفه لكفه اي عن كفه لانهم قالوا لقيته كفه عن كفه والمعنى واحد والمعنى واحد ومعناه لقيته وجها لوجه او لقيته فجاه لقيته فجاه ونسب يونس بن حبيب هذا القول الى روبه لقيت كفه الكف قال الثامن عشر ان تكون بمعنى على كقول الله تعالى ويخرون للاذقان اي على الاذقان وقال الشاعر فخر صريعا للذين والفم والذي قاله جابر بن حني وصدره تناوله بالرمح ثم انثنى له ثم انثنى له فحر صريعا لليدين وللفم ويروى ثم اتنى له ومعنى اتنى ما معنى اتنى انثنى هي معناها هي معناها و ينسب ايضا لغيره للذين و الفم على اليدين وعلى على الفم تناوله بالرمح ثم ثم اتنا له فخر صريعا للذين و للفم اي على يديه و فمه قال و بعضهم منه قوله تعالى وتله للجبين اي على الجبين على النبي إبراهيم قد اسماعيل إسماعيل على وجهه ليربحه من قفاه حتى لا ينظر إلى وكيف يتركه الشفقة آه فلا يستطيع تنفيذ أمر الله بذبحه فجعله على وجهه أي على الجبين وثله الجبين وسلمه الله على كل حال التاسع عشر وحداه بذبح عظيم اسماعيل هو الذبيح التاسع عشر أن تكون بمعنى عند تكون بمعنى عنده كقولهم كتبته لخمس خلون أي عند خمس وجعل من أن اللام في قراءة من قرأ بالكذب كذبوا بالحق لما جاءهم بالتخفيف بمعنى عند لما جاءهم عندما جاءه إياهم المتمم العشرين أن تكون بمعنى بعد كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوك الشمس يعني بعد الزوال قيل عليه الاثر النبوي صوم لرؤيته ما معنى صوم لرؤيته أي بعد رؤيته ونفطر لرؤيته أي بعد رؤيته وجعل بعضهم منها كتبنا لخمس خلون اي بعد خمس خلونه وجعل من الشجر منها قول الشاعر الشجره هو سعاده هيبه الله ابن علي توفي سنه 425 هجري ما خلوع وقال ابن من الشقل منه قول الشاعر فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع أي بعد طول اجتماع بعد طول اجتماع وشهور وإيام لم نبت ليلة معه فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه شاهد ماذا لطول اجتماعين أي بعد طول اجتماعين لم نبث ليلة مع لم نبث ليلة مع لم نبت ليلة, لم نبت ليلة إن شاء الله الله الله خيرًا الحمد لله